ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغروا تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا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 ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم آتى عدن ملتي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته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 قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خوج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون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 وَإِيَّكُمْ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِيَّكُمْ صَادِقًا يُصِبَكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُصِرِّفٌ كَذَابًا يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَعْصُرْنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ يا انا قال فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد وقال الذين امنوا يا قوم انني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم انني اخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن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 كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر عند الله وعند الذين آمنوا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 قالوا اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال إن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 ولكن اصبحت الكتاب، من اجل ان فاصبر افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل من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 فانا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بايات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات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 118. He is the one who will live and will die 119. If he is a crime, he will only say to him, be it, be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 فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِلْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَقَبْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا رَأُوْا بَعْسَنَ قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنْتُنَّ